الله يبارك فيك يا شباب <تضل> وابننا وعلى المين في السن و اعلم مله في العيد الله يبارك فيك ا ل ش ب ا أ ع ز ك م الله الله ي ب ا ك فيك ب س م الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله <تصفيق> و على آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع هداه <تصفيق> اما الرعد في هذه الليله ل ي ل ة العاشر ت ا س ل ميلة ل ث ا ا ا م ن ع من شهر ذي ا ل ق ع د ة ل ل ع ا م الخامس والثلاثين بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ة والالف من الهجره في مسجد التقوى م ن ط ق ة ا ل ج ع ا ف ر ة نجتمع باخواننا وفقر الله و إ ي ا ه م إ ل ى طلب العلم النافع إ ل ى العمل الصالح بحضور شيخنا الوالد ع ض ي ل ة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنه حفظ الله تعالى ونفع بعلمه وجزى الله خيرا على ما تكبده من مشاق م ش السفر ق ا من حضور إزاك للحضور ه خيرا من إليكم وفي هذا السن بارك الله في عمره ولذلك الشيخ يعد أ س و ة لطلب العلم أن ي ت ع ل م من الشيخ السمت و ا ل أ د ب والحرص على العلم وعلى تبليغ العلم فالشيخ حسن حفظ الله تعالى وشقيقه الشيخ محمد بن عبد ا ل بن ا ر ح م ة الله عليه كان ح ج ة على كل الشباب فيما كان يبذلانه من جهد ورحلات في ا ل د ع و ة إ ل ى الله وفي تعليم العلم بل وفي طلب العلم فما ح ج ة على الشباب الذين تقاعسوا عن طلب هذا العلم ب ح ج ة عدم وجود علماء في بلدتهم فتكاسلوا عن ا ل ر ح ل ة والسفر او ا ل س ي ر مسافات ب ع ي د ة لطلب هذا العلم وهذه ن ق ط ة م ه م ة أ ح ب أ ن أ ذ ك ر بها قبل أ ن أ ن س ا ه ا ل أ ن العلم بحجة لا يؤتى الا لمن سعى إ ل ي ه إ ن الله عز وجل لا يؤتى هذا العلم إ ل ا لمن سعى إ ل ي ه تحقيقا لقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إ ن الله ي ل م مع المحسنين <تصفيق> ولذلك <تصفيق> كان من أ ه م سمات طالب العلم من أ ه م الاداب التي ينبغي أ ن يتحلى بها أ ن ينظر إ ل ى الكبار و أ ن ي ت أ س ى بهم هو خير أ س و ه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آ ل ه و كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله ا س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا <تصفيق> وخير أ ص و ى بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم <تصفيق> ثم من تبعهم ب إ ح س ا ن من أ ئ م ة هذا الدين من السلف الصالح ثم الذين تبعوهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يومنا هذا هم خير أ س و أ ا ل أ ك ا ب ر أ ك ا ب ر أ ه ل العلم الذين مارسوا العلم وخبروا أ ح و ا ل الناس وفقهوا الدين وفقهوا الواقع فخير فقاء للواقع هم العلماء الربانيون آه ليسوا أ ص ح ا ب ا ل أ ح ز ا ب ا ل س ي ا س ي ة ولا أ ص ح ا ب النعرات ا والدعوات ا ل ح ز ب ي ة و لا أ ج ه ل الناس بالواقع أ ج ه ل الناس بالواقع الذين يدعون أ ن ه م دعاه إ ل ى الله وهم دعاه إ ل ى ح ز ب ي ة يدعون المعرفه بالواقع وهم يسيرون على سنن أ ه ل الكفر هم الذين يرس يرس يرس يرسمون لهم طرق ا ل د ع و ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء وما يتبعون, يتبعون اهواء غير هدى من الله ف إ ذ ا اتخذ العبد هؤلاء أ س و ه ضله وهؤلاء ليسوا عندهم علم حتى يطلب عليهم أ ص ل ا ليسوا عندهم علم حتى يطلب عليهم ف إ ن مجالسهم ترتكز على أ م ر ي ن في الغالب ا ل أ م ر ا ل أ و ل القصص هم قصاص و ا ل أ م ر الثاني التهيج التهيج الذي لا يتولد منه إ ل ا الفتن آه الفتن في الدين فلا علم عندهم حتى يطلب و إ ن م ا العلم عند العلماء الربانيين آه الذين طلقوا هذا العلم عمن سبقهم من أ ئ م ة هذا الدين وحملوه إ ل ى من بعدهم ذ ر ي ة ب ع ض ه ا من بعض ف إ ل ز م و ا غرز العلماء الربانيين تسلموا إ ن شاء الله في دنياكم وفي دينكم عليكم بالعلم والعلماء واتركوا أ ص ح ا ب الدعوات ا ل ح ز ب ي ة الذين خربوا البلاد و أ ض ل و ا العباد باسم الدين والدين بريء منهم ومن أ ف ع ا ل ه م آه. بل هم د ع ا ت ح ز ب ي ة ودعاه ب د ع ة ودعاه أ ه و ا ء ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ولا يمتون إ ل ى أ ه ل ا ل س ن ة ولا إ ل ى السلف الصالح、آه. لا تنخدعوا بالشعارات التي ترفعها هذه ا ل أ ح ز ا ب التي تدعي الانتساب إ ل ى السلف وهم على غير طريق السلف ليسوا سلفيين、آه. انما هم حزبيون أ ه ل أ ه و ا ء اياكم واياهم أ ن تنخدعوا بالمسميات دون المعاني والحقائق ف ا ل ع ب ر ة باتباع منهج السلف حقا اعتقادا وعملا وتعليما و د ع و ة أ م ا ا ل د ع ا و ة يدعيها كل احد فلا تقبل ا ل د ع و ة إ ل ا ببينه هم لم ي أ ت و ا ب ا ل ب ي ن ة بل على العكس أ ت و ا ب ا ل ب ي ن ة على مخالفتهم لمنهج السلف فهذه ا ل أ ح ز ا ب التي تدعي أ ن ه ا س ل ف ي ة ليست على طريق السلف بدليل أ ن ه ا تعترف ب أ ن ه ا أ ح ز ا ب فلا يجتمعان لا يجتمعان منهج السلف لا يجتمع مع ا ل ح ز ب ي ة إ م ا أ ن تكون سلفيا متبعا للسلف للسلف الصالح من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين تحمل منهجهم وتدعو إ ل ي ه على ط ر ي ق ة الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء و إ م ا أ ن تكون حزبيا ً تدعو إ ل ى حزب و إ ن سميته حزب السلف لا تنفعك ا ل ت س م ي <تصفيق> ة و إ ن سميته حزب ا ل ص ح ا ب ة لا تغني ن ف ع ك التسمية لا ت عنك من الله شيئا بل يحج عليك يوم ا ل ق ي ا م ة بين يدي الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل التحزب ولو كان لمسمى شرعي فكيف بما, بما هو دون ذلك ففي حديث جابر الذي أ خ ر ج ه البخاري ومسلم أ ن جابر ا قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ص ف ر فثاب رجل من المهاجرين فكسع رجل من ا ل أ ن ص ا ر كسع أ ن ص ا ر ي ا يعني ضربه على مؤخرته فقال ا ل أ ن ص ا ر ي يا ل ل أ ن ص ا ر و قال المهاجري يا للمهاجرين يعني استغاث كل واحد ب ا ل ط ا ئ ف ة التي هو فيها استغاث ا ل م ه ا ج ر ي ب ا ل م ه استغاث ج ر ي ا ا ل أ ن ص ا ر ي ب ا ل أ ن ص ا ر فخرج النبي صلى الله عليه و سلم مغضبا ً وقال ما بال د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة وفي ر و ا ي ة قال أ ب ي دعوى ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ن ا بين أ ظ ه ر ك م دعوها ف إ ن ه ا خ ب ي ث ة فما هي د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة في هذا ا ل أ م ر التعصب والتحزب、أوه. يعني لا يجوز لك أ ن تتعصب ولا أ ن تتحزب ولو كان هذا التعصب أ و التحزب لمسمى شرعي ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة التبليغ مسمى شرعي و ا ل د ع و ة إ ل ى الله مسمى شرعي ولكنهم اتخذوها ح ز ب ي ة و أ س س و ه ا على أ س س ح ز ب ي ة ما أ ن ز ل الله بها من سلطان و و ض ع له اصولا بدعيه وضعها رئيسهم ا ل أ و ل محمد الياس ما أ ن ز ل الله بها من سلطان في د ع و ة إ ل ى ح ز ب ي ة د ع و ة إ ل ى ح ز ب ي ة محمد الياس ل ي س ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل ل ه ع ز و ج ل و ل ي س ا ل د ع و ة إ ل ى ك ت ا ب ا ل ل ه و ا ن ة ر س و لا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ب د ل ي ل أ ن ه م أ ج ه ل ا ل ن ا س ب ك ت ا ب ا ل ل ه و ب ا ن ة ر س و لا ل ل ه ل ن ت ج د أ ج ه ل من ه ؤ ل ا ل و م ل د ن ك ا ن ق ب ل ه م م ن فرق ا ل ص و ف ي ة ف لا ك م ا ق ا ل ا ل ش ي خ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه ا ل ل ه ت ع ا ل ى هم ص و ف ي ة ع ص ر ي ة ا ل ا د و ا ل د ي ن لفرق التصوف ا ل ق د ي م ة التي قامت على البدع وعلى الجهل والخرافات فلذلك هم أ ع د ا ء العلم في كل مكان يعادون العلم والعلماء ولا يرضون ل أ ت ب ا ع ه م أ ب د ا أ ن يجلسوا في مجالس العلماء نحو هذا المجلس كي يتعلموا لا يرضون لهم اذن انما يجلسون يهيمون في ا ل أ و د ي ة ويهيمون في المساجد ها؟ كحال المتصوفه القدامى الذين كانوا يهيمون في الفلوات ولا يتعلمون ولا يدعون إ ل ى علم و إ ن م ا هم دعاه ح ز ب ي ة يتعصبون لحزبهم ولا يقبلون ك ل م ة حق فيه ويقدمون حزبهم على السنه ة يقدمون ح ز ب م وجماعتهم ا ل ح ز ب ي ة على ا ل س ن ة وعلى وعلى كتاب الله عز وجل ف إ ذ ا خالف قول أ م ي ر ه م أ و قول جمعتهم ا كتاب الله و س ن ة رسول الله ضربوا بالكتاب و س ن ة ارض الحائط واتبعوا قول أ م ي ر ه م وقول جمعتهم ا وهكذا ب ق ي ة ا ل أ ح ز ا ب وطبعا على ر أ س هذا حزب اخوان ل المسلمين الذين أ ض ل و ا وضلوا هم لا يحملون شيئا ً من ا ل إ س ل ا م الصحيح إ ل ا المسمى فقط ولا حتى المسمى تركوه والله حتى المسمى تركوه فصاروا يرفعون مسمى مسميات ا ل م ا س و ن ي ة شعارات ا ل م ا س و ن ي ة ا ل ح ر ي ة ا ل ع د ا ل ة ا ل م س ا و ا ة شعارات ا ل م ا س و ن ي ة التي يرفعها اليهود في كل مكان ولا يقبلون أ ب د ا ً ك ل م ة حق فيه رؤوسهم الذين كانوا دعاه بدع ودعاه أ ه و ا ء فهؤلاء كلهم يدعون ب د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة لا يدعون ب د ع و ة ا ل إ س ل ا م الصحيح ل ي س دعاه إ س ل ا م ل أ ن ا ل إ س ل ا م دين أ ن ز ل ه الله عز وجل وحي منزل كتاب و س ن ة حمله ا ل ص ح ا ب ة والتابعون ب إ ح س ا ن حتى وصل إ ل ي ن ا أ م ا ولا يدعون الى هذا ا ل إ س ل ا م انظر إ ل ى كتبهم و إ ل ى دروسهم ا ل ف ا ر غ ة التي ليست دروس علم <تصفيق> و إ ل ى مقالاتهم في الصحف、وبالجرد. تجدها كلها لا ع ل ا ق ة لها لا بكتاب ولا ب س ن ة إ ل ا ما يخدم أ ه و ا ء ه م فقط ياتون أ ح ي ا ن ا بنصوص من الكتاب و ا ل س ن ة تخدم أ ه و ا ء ه م فقط أ م ا التي هي تهدم أ ه و ا ء ه م ي ل ق و ن خلف ظهورهم ولا ي ر ف ع و ن ع ل ى ر أ س ه م هم دعاه أ ه و ا ء ليسوا دعاه إ س ل ا م فلذلك على طالب العلم بادئ ذي بدء إ ن أ ر ا د ا ل س ل ا م ة في دينه واراد أ ن يسلك الطريق الصحيح في طلب هذا العلم وفي ا ل د ع و ة إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن يجلس تحت ركب العلماء الكبار يتعلم منهم ا ل أ د ب والسمت قبل العلم ثم يتعلم العلم الصحيح بالدليل نحن ديننا دين أ د ل ه مبنيه على ادله, أدلة ر ا س خ ة و أ س ا ن ي د ق و ي ة دعائم ليس دينا م ه ل ه ل ا كحل دين اليهود والنصارى هؤلاء يريدون أ ن يجعلوا ديننا كدين اليهود والنصارى قائم على أ ه و ا ء م ه ل ه ل هكذا ليس قائم على, على, على دعائم ثابته راسخ يريدون دينا م ه ل ه ل ا يلعبون به كيف شاء يفصلونه على أ ه و ا ئ ه م فلذلك ضلوا واضل المسلمين إ الا من رحم الله لكم تعقيب توضا الشيخ لكم كلام الشيخ ل ل ه ا غيرا وهو يتكلم على اوصاه لا يتكلم على افراد الا اذا قالوا لاسماء بانفسهم كلاما مخالفا أ م ا هذه ر ص ي ح ة ع ا م ة فلا ي أ خ ذ أ ح د في نفسه الاسلام يتكلم عن ه ل ن ا ج ي ن ا هنا عشان نجمع أ ن ف س ن ا والمسلمين على طريق واحد、م. طريق و ا ح د كل واحد عمل حزب و ف ر ق ة إ ل ا أ ن يكون كلهم عن كتاب واسترنا لذلك هذا يحزن في انفسنا باعتبار ان هذا كنت فرقا للمسلمين والنبي ر ح م ة و ا ل ف ر ق عذاب و م ن ن ا أ ن نكون متجمعين ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة متجمعين تحت ل و ا ه ا ل إ س ل ا م لعمل الخير للكلام الطيب والعمل الطيب لا التعصبات فهذا الكلام كله يقوم احد بنفسه لكلا معينين م عشان أ ه د ا ف لا ليس هنا اهداف إ ل ا ج م ع المسلمين عن كتابه السنه وننصح ل ا م كثيرا ل أ ن ه م ي خ ن ع و ن لشيخي وشيوخي و ي ق ن د و ن ه و ا ت ن ا ع الشيخ ليس بحرام إ ن كان على ا ل حق ولكن قد يكون واحد ش ي خ لم يعرف أ و فات شيء أو أ خ ط ا نبحث عن غيره نسمع شيخه كثير و ث ل ا ث ة لا شيخا واحدا ولا تعصب له إ ن م ا يكون ر أ ي ن ا التمسك بالقران ا ل آ ي ة والحديث هذه ولايه التوكل جزاكم الله, خيراً, الله شيخنا خيرا على ما بينه و ن س أ ل الله عز وجل أ ن ينفعنا ه ذ ه ا ل ن ص ي ح ة ف أ ق و ل ووفقني الله و إ ي ا ك م إ ل ى ما يحب ويرضى إ ن طلب هذا العلم يحتاج إ ل ى رجال يتحملون الطلب ويتحملون ا ل م ش ق ة ويسلكون الفيافي و ي ص ه ر و ن الليالي ان هذا العلم علم رجال لذلك صدق الامام الزهري ر ح محمد ه الله م وابن شهاب ابن عبيد الله وابن الله عبيد الزهري شهاب نعم محمد وابن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله لما قال إ ن علم الحديث علم الرجال يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم و و وفي هذا قال الناظم خرجت أ ط ل ب أ ص ل العلم مجتهدا و ز ي ن ة المرء في الدنيا أ ح ا د ي ث ه لا يطلب العلم إ ل ا باذل ذكر ولا يبغضه إ ل ا المخانيث、آه. لا تعجبن بمال سوف تتركه ف إ ن هذه الدنيا م و ا ر ث هكذا هذا العلم يحتاج إ ل ى رجال لا يحتاج إ ل ى د ع ا و ة ف ا ر غ ة دعاوى لا ق ي م ة لها、آه. يعني صياحات ومعال ومظاهرات وكل هذا لا ق ي م ة له ولا يفعل لدين الله شيء بل يهدم الدين إ ن دين الله يحتاج الى رجال بالمعنى الصحيح ل أ ن البعض يظن أ ن الرجوله هي ع ب ا ر ة عن صياح كل من كان صوته اعلى يكون اكثر ر ج و ل ة هذه ليست الرجوله و إ ن م ا ان ا ل ر ج و ل ة تكون بتحصيل هذا العلم والكد في طلبه وصدق يحيى بن ابي كثير رحمه الله فيما أ خ ر ج ه الامام مسلم في صحيحه لما قال لا يستطاوع ل م العلم ا ب ر ا ح ة الجسم لا ويقول الشاعر بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا ص ه ر الليالي ت ك ت س ب المعالي و م ن طلب ا ل ع ل الليالي ل ا ا صهر ترم ع ز ة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللالي فهذه سمه من أ ه م سمات طلب العلم أن أ ن يعقد ا ل ن ي ة على الجد والاجتهاد、آه. وعلى أ ن ه يبذل لتحصيل هذا العلم كلما بذل كلما حصل أ م ا الذين يريدون الكسل أ و يريدون أ ن ي أ ت ي العلم العلم إ ل ي ه م دون بذل ودون جهد ودون ر ح ل ة إ ل ى العلماء هؤلاء ي ت ح ك و ن على أ ن ف س ه م ي خ د و ن أ ن ف س ه م لن يحصلوا هذا العلم ولن تقوم بهم د ع و ة ا ل د ع و ة لا تقوم إ ل ا برجال يحملون هذا العلم و ي ص ه ر و ن في طلبه ويتعبون في طلبه من بطون الكتب ومن أ ف و ا ه الرجال、آه. هذا هو العلم وهذا هو ط ر ي ق ة تحصيله والذين هم ليسوا من ط ل ب ة العلم لا يلزمهم إ ل ا أ ن يعرفوا ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة والمنهج الصحيح عن طريق أ ه ل العلم ر اما <تصفيق> الذين يريدون أ ن يكونوا طلبه علم وان يكونوا دعاه عليهم بهذا ا ل أ م ر و أ ن ا أ ش ي ر إ ل ى أ د ا ب س ر ي ع ة تتعلق بمجلس, بمجلس العلم ينبغي أ ن يراعيها المسلم هنا حينما ي ك و ن في مجلس العلم من هذه ا ل آ د ا ب أ ن ه يجلس حيث ينتهي به المجلس أ و أ ن يسد ف ر ج ة في المجلس ان كان المكان ممتلئا او مزدحما وفي هذا جاء حديث أ ب ي واقد الليثي الذي أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم نمو عن ا ل ث ل ا ث ة نفر الذين جاءوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يعني ص د احدهم فرجه في المجلس وجلس الثاني خلف الصف حيث انتهى بي المجلس وانصرف الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل الا أخبركم عن, عن ا ث ل ث ة أ ل اخبركم أ عن النفر ا ل ث ل ا ث ة قالوا بلى قال أ م ا ا ل أ و ل ف آ و ى إ ل ى الله ف آ و ا ه الله واما الثاني استحى من الله فاستحى الله منه واما الثالث أ ع ر ض عن الله ف أ ع ر ض الله عنه فعلى طالب العلم أ ن ي أ ت ي إ ل ى مجلس العلم مقبلا على هذا المجلس و إ ن وجد ف ر ج ة سدها أ و جلس حيث انتهى ب المجلس دون أ ن يؤذي الجالسين أ و أ ن يتخطى الرقاب إ ل ا أ ن يسد فرجا دون أ ن يؤذي ا ل آ خ ر ي ن ومن الاداب ايضا الثاني هو الأول موعظة عامة أ م ا من نسبه ا ل أ د ا ب المجلس وذكرنا ا ل أ د ب الماضي هذا و ا ل أ و ل الثاني أ ن ما ج ا ء في حديث ابن عمر مرفوعا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ليجلس فيه هذا ليس من ا ل أ د ب ان ت أ ت ي الى مجلس فلان فتقيمه من مجلسه كي تجلس فيه هذا ليس من أ د ب المجلس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وفي ر و ا ي ة أ ن ه زاد ولكن ت ف س ح و ت و س ع و ا يا ايها الذين امنوا إ ذ ا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم و إ ذ ا قيل ا ن ش ز و ا ف ا ن ش ز و ا يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات وعلى ا ل أ د ب الثالث أ ن ه لا يفرق بين اثنين في المجلس يعني لا ي أ ت ي إ ل ى اثنين جلس بجانب بعض فيدخل بينهم ويفرق بينهم هذا ليس من ا ل أ د ب أ ي ض ا وهذا أ ي ض ا جاء في حديث حديث ع م ر ا بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده ومن و جد ع م ر ا بن شعيب من يدري عبد ل ل ه بن عمرو بن العاص انه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل, لا يحل لرجل أ ن يفرق بين اثنين إ ل ا ب <تصفيق> إ ذ ن ه م ا إ ل ا إ ذ ا أ ذ ن له <تصفيق> في هذا ا ل أ د ب يقول ا ل إ م ا م السمعاني رحمه الله تعالى في كتابه ادب ا ل إ م ل ا ء والاستملاء ومتى فسح له اثنان ليجلس بينهما ن فعل ذلك ل أ ن ه ا ك ر ا م ة أ ك ر م ا ه بها فلا ينبغي أ ن يردها يعني إ ذ ا أ ذ ن له أ ن يجلس بينهما يستحب له أ ن يقبل هذا وقال و يستحب لمن جلس بين اثنين إ ذ ا فسح له أ ك ر م ا ه بذلك أ ن يجمع نفسه ولا يتربع يعني كما إيش لا يعني يستغل هذا كي يؤذي الرجلين كما قال لا هذا وقال الخطيب البغدادي يجب أ ن يجمع نفسه حتى لا يضيق على أ خ و ي ه ويحكى أ ن رجلا جاء في مجلس النضر ا بن شميل فقال النضر أ و س ع فقال له رجل ضيقت علينا أ ي ه ا الرجل فقال قائل يعني يرد على م ق و ل ة من قال هذا لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن أ خ ل ا ق الرجال تضيق ه تضيقه والادب الرابع الذي أ ح ب أ ن أ ذ ك ر به ما جاء في حديث أ ب ي م ر ي ر ه الذي أ خ ر ج ه مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قام أ ح د ك م من مجلسه ثم رجع إ ل ي ه فهو أ ح ق به إ ذ ا قام رجل ل ي ت و ض أ وعلم أ خ و ه أ ن أن, ان ان هذا المجلس و مجلس فلان لما قام ل ح ا ج ة أ وقام للوضوء لا ينبغي أ ن ي أ خ ذ مجلسه ومكانه ف أ ح ق بيه ا رجع اليه ا ل أ د ب الخامس أ ن ي س ت ح ب ل أ ه ل المجلس مجلس ان أ ينضموا أن ينضموا لا أ ن يتفرقوا في نواحي المسجد أ ي والله هذا الشيخ ج ز ا ل ل خ ي ر ذكرنا بالحديث الحديث الذي أ خ ر ج ه مسلم من حديث جابر ا بن ابن سمره ة رضي ا ل ل ع ن ه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أ ص ح ا ب ه يوما فراه متفرقين في نواحي المسجد متفرقين فقال لهم ما لي اراكم ع ز ي ن يعني متفرقين هكذا كل واحد في ن ا ح ي ة وفي هذا أ ي ض ا أ خ ر ج أ ب و داود وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أ ب ي ث ع ل ب ة الخشني رضي الله عنه انه قال كان الناس إ ذ ا نزلوا منزلا تفرقوا في أ و د ي ة الشعاب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ف ق انا ل ل صلى الله عليه وآله وسلم ر س و إن تفرقكم هذا إ ن تفرقكم هذا في هذه الشعاب و ا ل أ و د ي ة إ ن م ا ذلكم ن الشيطان إن ت ف ر ق ك من في الأودية هذه والشعاب إ م الشيطان ذ ك من ا ل فقال جابر فلم ينزل بعد ذلك منزلا إ ل ا انضم بعضهم إ ل ى بعض حتى لو بسط عليهم ب ص ا ت لجمعهم من ش د ة انضمامهم واقترابهم يقترب أ ح د ه م من ا ل آ خ ر فيصيرون ك أ ن ه م ك ا ل ك ت ل ة ا ل و ا ح د ة التي إ ذ ا بسطت عليها بساط جمعتهم الشيخون حافظة تقاربوا تحبوا تهادوا تحبوا <تصفيق> هذا أدب من أدب العلم الكثير يجهلوا يقول على مجلس وزن من آدب آدب و س ن ة ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ر بها أ ص ح ا ب ه و أ م ر و م ان ينضموا قال, قال ما لا اراكم ع ز ي ن ما لا اراكم متفرقين هكذا انما تفرقكم هذا من الشيطان لذلك الشيطان يحب ا ل ف ر ق ة ب أ ي ص و ر ة من السور سواء كانت ف ر ق ة في ا ل أ ب د ا ن أ م ف ر ق ة في ا ل أ د ي ا ن ولذلك تجد ان الذي ينفخ في البوق بوق ا ل ح ز ب ي هذا هو الشيطان ينفخ, ينفخ في هذا البوق ي ح ذ ب المسلمين يحذب و يؤجج ف وفرقا ق ه م وينفخ فيهم نارا ا ل ف ت ن ة فيهم حتى يتفرقوا أ ك ث ر و أ ك ث ر أ ح ز احزاب ب أ أحزاب أحزاب كل حزب مما لديهم فرحون و ا ل ا المساكين يظنون أ ن هذا مما ينصر ب ا ل إ س ل ا م و هم ينصرون الشيطان لا الإسلام ينصرون فهذا التفرق من الشيطان ف إ ن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل تفرق ا ل أ ب د ا ن بين أ ص ح ا ب المجلس الواحد فكيف يقبل بتفرق المناهج كما قال ا ل إ م ا م مالك ل أ ب ي ا ل ح و ر ي ة المرجى الذي جاءه يجادله ب ا ل إ ر ج ا ء قال له يا هذا إ ن الله بعث محمدا بدين واحد وركة ا تتبع أ د ي ا ن شتى مناهج م خ ت ل ف ة إ ن م ا هو دين واحد منهج واحد كتاب و س ن ة على ما كان عليه سلف ا ل أ م ة لا ح ز ب ي ة ولا مناهج م خ ت ل ف ة ولا تفرق في الدين أ ق ي م و ا الدين ولا تتفرقوا فيه واعتصموا بحبل الله ج م ي ع ولا تفرقوا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله اخوانا, كونوا عباد الله إخواناً. آه. هذا الذي حضرني في هذا المقام و أ س أ ل الله عز وجل أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م إ ل ى الانتفاع بهذا العلم و أ ن يرزقنا ا ل إ خ ل ا ص في طلبه ه شيخنا كان لكم تعقيبة يحقصكم نصيحة كان أنه لا الله تعقيبا هذا والثلاث والسلام ا لكم صلى عليه وسلم لله على رسول عن عمد أو <سؤال> هذا قريب م كثير ونحن جئنا نذكر فقال هذا ذكر ف إ ن ذكر ذنب ا م ؤ م ن ي ن والذي حضر تذكر هذا ا ل إ ن س ا ن الحمد لله ربه الله قال ي ه ا ل ل ا ه و ا س ل م اذا ر أ ي ت م ف ي ه ذ ا ل ج ن ة ف ا و ع و ا قال و ل ا ي الجنه ر الله عنه ج ا ر العيد هذا خير من سرق طاعه القهر و ا ع ه الروايات إن ش ان ء الله الزيالات اليوم لكثير هذه شاء الله إن شاء الله وردنا الشيخ يكون معنا الخميس اللي الشيخ م ش ه ي ب ه موجود فيه خميس الشيخ. <تصفيق> الشيخ خالد هيكون خميس وخميس ا ل ت ا ن ي راحه يكون معك شيخنا الشيخ علي الوصيفي وتشرفونا دون ان ي ن الله, الله المستعان اراد الشيخ ي ع د ن ان و د ا أن يكون موجود و مع الشيخ عادل وصيفي في الخميس الفاضي ان شاء الله ب إ يبارك الله ينفع بكم إ ن شاء الله الله يجزيكم خير ي ب البركه ر ك فيكم طيب やめてください。